اتبعوا ما أُزِلَ إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها سُنَابَ يَا تًا أُنْقَائِنُ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليه بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ خَسِرَوٓا۟ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ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 قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال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 وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن, لأن جهنم منكم أجمعين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 نا صحين فدلّهما فلما ذاق الشجرة. وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألب أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عد مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَأَنكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي ادَم قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يَوَّارِثُ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يذكرون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 أتقون على الله ما لا تعلمون قل أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطَ وَأَقِيمُوا جُهَّةَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدَ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا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 فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا هُوَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أطلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كونتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوام وَكَفَىٰ بِالظَّالِمِينَ نَذِيرًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَكُنِفَنَّ نَفْسًا إِلَّا مُسْعِهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ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 ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وجا وفوب بالاخره كافرون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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَلْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ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 قسمتم أقسمتم لا ينالهم الله برحمه وادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أَنْ افيد علينا من الماء ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم نسى من كما نسوا لقاء يومهم هذا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُنْشِئُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُنْشِئُ اللَّيْلَ النَّهَارَ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تطرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادَعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا ولت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 يخافون عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه اننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلال ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأصحلكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربك على رجل منكم على رجل منكم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 إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَاً وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَاً وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً من بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَسَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آلاء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 وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ثَمُودَ قَوْمٌ صَالِحُونَ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 وَمَنْ أَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُغُرِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير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 لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغون ها وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذي استكذو من قومه لنخرجك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعود النفي منا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّنَّا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقَّ وَأَنْتَ قَيْرٌ فَاتِحِين وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا حتى عفوا وقالوا قد مسأبان الضرا و والسراء فأخذناه بغتته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا على بركات من السماء والأرض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 سنا ضحون وهم يلعبون أَفَأَمِنُوا مَعَكُرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمِنُ مَعَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 قال الملأ من قوم في العون إن هذا نساح عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟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 وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أَنْتُلْقِي وَإِنَّ وَإِنَّ مَا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا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 فغلبوا فاغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم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 إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا إلا أَن آمنا بآيات ربنا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بما انهم كذبوا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنا غافلين وارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض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 وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبَغِيْكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَبَابِ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 وقال موسى لأخيه يارو نخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم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 سأصرف عن الآيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا رَوَكُ الْآيَةَ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْهُدَىٰ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا ضَلًّا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَ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 ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولم سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضيوا قالوا إن لم يرحنا ربنا ويوفلنا لإن لم يرحنا من القاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غطبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الأنواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفلني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحأ واحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالون غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المُفْتَرِينَ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن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 هْدَنَاكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ قَهِيْرٌ غَافِرٌ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ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 ويحن لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي, النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قول موسى أمم مَنَّوْنَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ ثَلَاثَةُ عَشْرَةٌ أَسْبَابٌ أُمَّا وَأُوْحَىٰنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى الْقَوْمُ أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ ٱلنَّعْلُ عَلَيْهِمُ ٱلغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى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 وَإِن قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ القرية وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأُوْصَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ رِجْزًا مِنَ السماء بما كَانُوا يَظْلِمُونَ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 تعظون قوما اللهم أَوْ أو معذبوا معذبا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به أن الذين ينأون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذابٍ بإسرى بما كانوا يفسقون فلما أتوا عن من هو قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإنت أذل ربك لا يبعثن علينا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لا سريع وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومن دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وَإِذ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ الظِّلُّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاكْتُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَشْقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِيثَاقَهُمْ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 يقولون إنما الشرك أذنا من قبل وكنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا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 وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقَ لَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بالحق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 إن وإلا نذير مبين أولم ينذر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن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 وقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما الناس لا يعلمون قل أَذِلَّكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ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 فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُمُ الدَّعْوَةُ اللَّهَ رَبَّهُمَا دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَارِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ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 أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أبثالكم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُمْ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٍ يَسْمَعُونَ بِهَا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 هُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْتُوَعْبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَدَّ رَبِّكَ لا يستكفون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون.